لا يساع عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تريدون وما تكتمون كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكر لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن ابيكمهن على جنوبهن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 او ابنائهم او ابناء عمومتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او, أو نسائهم ان او ما ملكت ايمانهم او نسائهم ان او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير راون الاذبه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء